شكرني استيجوز يستو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود للذين كفروا لو كانوا مسلمين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 وما ننزله إلا بقدر معلوم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقينا وَمَا أنتم وما أنتم له وَإَِّا لََحْنُ نُحيي وَنُ مِتُ وَنَحنُ الْوَارِثون وَلَقدَدَ عَنَّ الْ المُستَقُد مِينَ مكُم وَلَقدَدَ عََِّا المُستَأخِرُين وَلَقدَدْ عََّ المُسْتَأْخِرين وَإَِّ يَحْشُرُهُمْ إِهُ حَكيمٌ عَم. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَأٍ مَسْمُونَ وَالْجَنَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُونَ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 قال فاخرج منها فإنك رجين وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين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 ان عبادي ليس لك عليهم سلطان الا من اتبعك من الغاوين وان جهنم ما موعدوهم اجمعين لها سبعه ابواب لكل باب منهم جزء مقسوم إنَِّ الْ المُتَّقينَ فِي جََّاتِ وَعيون أُدُخُلُهَا بِسَلَامٍ آمِنين وَنَزَعَنَا مَا فِي سُطُورِهِم مِن غِلٍّ إِخْوَانًا عَ سُرُورٍ مُتَقابِلين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 وَنَبِّهُمْ عَنْ بَيْْ فِي إبْرهِي إِذدَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَاوا سَلَمًا قَالَ إَِّ مِنكُمْ وَجِلُون قالَاوا لَا تَْجَل إِن النَّانُ بَششِرُكَ بِغُلَ قَالَ أَبَشَّرْتُمُونِي عَلَى أَنَّ السَّنِيَ الْكِبَرُ فَبِمَ تُبَشِّرُونَ قَالُوا بَشَّرْنَاكَ بِالْحَقِّ فَلَا تَكُنْ مِنَ الْقَانِطِينَ قَالُوا وَمَن يَقْنطُ مِن رَّحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ قَالُوا إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ مُجْرِمِينَ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّ لَنَنُجُّوهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُنْكَرُونَ قالُوا بَلْجِتْناَاكَ بِمَا كانَُوا فِيهِ يَتَرُون وَتَينَا كَ بِالحَق وَإِنا لَصَادِقُون فَأَسْرِ بِ أَهْلِكَ بِقِطِع مِنَ الَّْلِ وَاتَّ بِدِبارَارَهُم وَلَا يَلتَفِتْ مِن كُم أَوَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ دَانِكَ الْأَمْرَ أَن دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ نُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَشِيرُونَ قَالَيْنَا إِنَّ هَؤُلَاءِ ضَيْفُ فَلَا تَفْضَحُونِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم قال هؤلاء بناتي إن كنتم فاعلين لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهوا فأخذتهم الصيحة مشرقين فجَعلن عََهَا سَافِلَهَا وَأَمطَرنَا عَلَيهِم حِجََةَ مِن سِدج إِ فِي ذَلِكَ لَآياتَاتِ للِلمُتَوَّمِون وَإِنهَا لَ بِسَبيلٍ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 فَمَا ابْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلَّاقُ الْعَلِيمُ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن عليهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل انني انا النذير المبين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 فصددع بماَا تُؤمر تُؤَّ وَأَِضَ عَ المُشركين إِ كَفَنكَ المُسْهزين الذيينَ يجعلونَ مَعَ اللَّ إلَهن آخ فَسَو فَ وَلا قَنَ عَلَم أننكَ يَضيق صَدْركَ بِمَا يَقُُ فَسَِّح بحَمدِ رَبّكَ وَكُم مِنَ السَّاجِد وَعمُود رََّكَ حتىَ يَتكَ اليَطين بسم الله الرحمن الرحيم اتى امر الله فلا تستعجلوه اتى امر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون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 فَلَقَسَمَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ تَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ فَلَقَلِ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَالْأَنْعَامَ فَلَقَهَا وَلَكُ فيِي هَف وَمَنافِع وَمِنهَا تَأقُلُون وَلَكُم في هَا جَمالٌ حينَ تَرحونَ وَحيينَ تَسح وَلَكُم في هَا جَمالٌ حينَ تُرحونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ وَتَحْمِلُ أَثْقَالًاكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ ربكم لرؤوف رحيم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 وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مِّن رِّزْقٍ لَّكُمْ وَمِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شجر فِيهِ تُسِيمُونَ يَنبُتُ يُم بِتُلَكُم بِهِ الزَّرع وَزَّيتُونَ وَ خِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كلُلِ السَّمَرَ إِ فِي ذَلِكَ لَ آيَةَ لِقَْمتَ فَكَرُون وَسَخفرَرَ لَكُم الليلَ وَنَّهَا رَ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 ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدوه وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا وَإِن وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم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 وَماَا يَشعرونَ أَ لا يُبَعثٌ إلَهُكُم إلَهُ وَاحِد فََّذينَ لَا يؤمِونَ بِالآخَِةِ قُلوبُهُم كَِةُم وَهُم مستُستَكبرِون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 بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسور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 لا آباء لنا ولا حرمنا من دونه ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل الا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّارُوتِ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَانَةِ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إِنْ تَحْرِصَ عَلَى هُدَاهُمْ فَإِن الله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 كانوا كاذبين انما قولنا لشيء اذا اردناه ان نكون له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا نبوؤ في الدنيا حسنه ولا اجر الاخره اكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفآبنا الذين مكروا السيئات أن يقصف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب, أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون او ياخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين او ياخذهم على تخوف التخوف فان ربكم لرؤوف الرحيم اولم يروا الى ما خلق الله من شيء اولم يروا الى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمال سجدًا لله وهم ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يزدكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون سجدًا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 وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين انما هو اله واحد فإياي يثرهبون وله ما في السماوات والأرض وله الولي وله الدين واصبا فغير الله تتكون وما بكم من فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريكم منكم بربهم يشركون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 بِالآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِم مَّا تَرَكَ عَلَيْهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِن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 وَيَجَعَلُونَ لِلَّهِ مَا يَكْرَهُونَ وَتَصِفُ أَلْسِنَتُهُمُ الْكَذِبَ أَنَّ لَهُمُ الْحُسْنَى لَا جَرَمَ أَنَّ لَهُمُ النَّارَ وَأَنَّهُمْ مُفْرَطُونَ تَاللَّهِ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَى أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانِ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 ج بسم الله الرحمن الرحيم والله أزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون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 فَمَنِ الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادٍّ رِزْقٍ عَلَىٰ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَمِنْ نِّعْمَةِ اللَّهِ يجحدون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 ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقاً مِنَ السماوات والأرض شيئاً وَلَا يستطيعون فَلَا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 والله أخرجكم من بقون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إنهم فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ضَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأُبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال يكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلد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 وإليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم مَا كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون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 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعذكم لعلكم تذكرون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 لا تَكُونُوا كَٱلَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنۢ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَثَتْهَا ٱتَّخِذُوا۟ أَيْمَٰنَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَن تَكُونَ أُمَّةٌ هِىَ أَوْلَىٰ مِنْ أُمَّةٍ ۗ إِنَّمَا يَغْلِبُكُمُ ٱللَّهُ بِ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 وتسألن عما كنتم تعملون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تتخذوا أيمانكم دخلاً بَيْنَكُمْ فَتَزِلُّ قَدَمٌ بَعْدَ ثَبُوتِهَا وَتَذُوقُ الشُّؤْمَ بِمَا صَدَّتُّمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا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 وَلَ قَدْنَ عَلَهُ أنهُم يقولُونَ إ ماَا يُعَلِّم بَشَض لِسان الذي الحِدونَ إلَه أَعجُّ وَهَذ لِسانُ رَابِ مُبين Inna al-lazina la yu'minu nebi aji ati Allah, la yahdi imu Allah, vlhom azaabu nebi. Inna ma yafitari l-kezib al la yu'minu nebi aji ati Allah, vāulāikahum l-kādibu nebi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 وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ذَلِكَ بِأَنَّهُ مُسْتَحَبُّوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآخِرَةِ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة الخاسرون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 تَنِيءَتْهَا رِزْقُهَا وَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ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 فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إِ بَا حَرَّ مَ عَلَكُمُ الْ المَْتَةَ وََّمَ وَلَحمَ الْ القسِرِ وَمَااءُهَِّ لِويْر اللهِ بِه فَمَنِ الطََُّ وَيْرَ بوُ وَلَا عَدٍ فَإِن اللهَّهَ غَفُورُ الررحِه الا تقولون ما تَصِفُ السانتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون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 ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا كُنَّ تَعْبُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ INNA RABBAKA MIN BA'DHAHA LAGHAFURURRAHIM INNA IBRAHIMA شاكرا لئنعم منه اجتباه وهداه الى صراط مستقيم واتيناه في الدنيا حسنه وان انه في الاخره لمن الصالحين َّا أَحَنَ إلَيكَ أَن التَّمِير مِلتَعِبْهِي مَعَفَ وَمَا كانََ مِنَ المُشْكين إ م جُرلَ السَّبتُ على الذي نَاختَلَفُ فِي. وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ wala in sabartum lahu khayrun lissabirin illa billahi wala tahzan alayhim wala takun fi الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون لا كان محمد أما أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين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 بالعالمين الفاتحة